المهندسين بيقسمون الصخر الى كتل والكتل الى انواع والانواع الى اصول والاصول الى مادة يبقى وحده الصخر المادة وحده الوحده زي ليه بالثوابت انا اقول لك وحده الفون الخطيه او الخط وحده من الثوابت بتدي الموضوع ده من ولا والبعد مجموعه من الثوابت بس باب المياه ال 법 الهوو باب المياه باب المياه جتاز باب الحاجة عن كتاز الباب بكم الباب الهوو По أوسط الوאש واو واو خط سوما من الوאש مساء في التفسير <سؤال> في التفسير التفسير التفسير المساله مساله وهي بتدخل في الى المساله اللي بعديها ده قبل طبعا ان ان وتتطور تطور المساله تعرض الحب شو ده كده قبل لاوت ديفينت عشان تفهم هتفرق لينا في الموضوع ده فاهم تطور المساله اتطور المساله راح طورها ديفينت لاداه اعتبره ااا صوره بيعرض عليها ضغط اذا اختلف او صورتها اتغيرت فهمها وبعد كده ده بيجيب بعد كده شكل المساله وظهر حاجات شكلها ايه بيوريك ان التحول بقى حصل في الموضوع الجديد على هذا ila habi ta on hetkab või kohtama